ولا يحذنك الذين يسارعون, يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم